لمانا بالسما لاحظت قمرها بالضيا زنات لمانا بالسما لاحظت قمرها بالضيا زنات كل الناس اللي جلببد ودمع بالفرح طاح ودمع بالفرح طاح شريعتنا فينا ومد العان ريعتنا وطنا فينا ومد العان يكفينا واذا نادت اخوتنا نجاوب كل خطاوينا واذا كل خطاوينا نجاوب نعز اللي قدام محتاج وكل ليل ان وسراج نرجو اللي قدام محتاجو كل ليل انضيا وسراج ما دامنا الطلب قران تحت الامر افواه وما الطلب قران تحت الامر ما في ابد ما في الم و هموم ابد ما في معقل يوم ابد ما في الم و هموم رب اللي كفل عبده في عزم وعزوم رب اللي في عزم في عزم يا زنات مننا بالسمى لا حرقمر قمر يا فينا ومبد العاني يكفينا <تصفيق> وطن فينا وبدل عاني يكفينا واذا تخوتنا نجاوب كل نادت اخوتنا نجاوب كل خطاوينا الجهل ما يقواه ولا يقدر ولا يسوى ظلام الجهل ما يكوى ولا يقدر ولا يسوى أو كم آية وكم سورة وجاء يبي رجوة أو كم وكم سورة وجاء يبي رجوة مراكزنا بحورة وكل جيل عراف أجيال مراكزنا بحور غريال وكل جيل عراف أجيال وكل دور الفخار نادت نعدي بالأمل آمال وكل دور الفخار نادت نعدي بالأمل آمال نعدي بالأمل آمال لاحظت وكمراب الضيا زنات بالسما <تصفيق> لاحظت وكمراب الضيا زنات لجل الناس لجل مبدا ودمع بالفرح طاحت ودمع بالفرح طاحت شريعتنا وطن ومد العاني يكفينا شريعتنا We dana de hoetna, we chills